نصر العلام تفاخري بين الأمام ورفرفي الشعب لو ظل فقد مقطع الأشلاء والوتين ستعشب الأرض بجرحه وتملأ الأكوان يا سمين آخر الموت بوردتين سلمية والرافع الجبين والقاسر الخيد بصيحتين خدسية لا, خدسية لا لست أستكين وصوته لن أنحني نفسي فداء الوطني وصوته لن أنحني نفسي فداء لن ترقي الاحرار طلقات ناريه وسطوه الجنود لن ترقي الاحرار طلقات حريه او سطوه الجنود لأنها تعشق صبرها صبرها تعشق الصمود دو كبرت لخالق السماء لابد أن تكسر القيود دو كبرت لخالق السماء لابد أن تكسر القيود لا ترهب الحروب إنها للقبضة العزلاء كالأسود كوفاننا دمع ودم لا ينفعوا يوم الندم كوفاننا دمع ودم لا ينفعوا قد البركان في الوريد لا نرتضي العيش كالعبيد اراده الشعب اذا غلت فانها تحطم الحديد فانها تحطم الحديد وربما يقتلوا امينون او يقتلوا البريء والشريد لكنما الثوره لهبون وقودها من قطره الشهيد وقودها من قطره وصوتها يوم الغضب دبت يدا ابي لها وصوتها يوم الغضب دبت دنا وهذا هو الشعب بيقبتين سطر في التاريخ ملحما اشعل في البحرين ثورتان من جمرات الطف ملهمه وأكمل الشوط ملبيان صوت الجهاد باطلا دما يبعث بالزحف رسالتان ردا على من قال شرذما ردا على من قال شرذما ردا على من قال شرذما رسالة لمن ظلم عروقنا تنضح دم رسالة لمن ظلم عروقنا تنضح آه لو يسقط الشهيد صاعدا سنذرف الورد من المقلب لو يسقط الشهيد صاعدان سنذرف الورد من المقال ولن نعيش اليوم حسرتان لأنه علمنا الأمل وإننا نؤمن بالسمام وليس فرعون ولاه بل إذا فإن النصر قادمون ومن سعى لحقه وصل ومن سعى لحقه النصر له الشعب الابي لعن الغريب الاجنبي النصر للشعب الابي لعن الغريب فدام خد خدام خدام خدام نبقى الفاطمه خدام خد خدام خد نبقى الفاط قدام قدام قدام قدام قدام شرف وعظم ووسام افتخر بالخدمة مع بين الأنام خدمة الزهرة شرف وعظم ويسام افتخر بالخدمة مع بين الأنام واني والد للنبي وعلى الكرام نسأل الله بفاطمة حسن الختام, نسأل الله بفاطمة حسن الختام. للموت للموت للموت نعشق فاطمة للموت للموت للموت نعشق صدرات الرسول بكل احاديثه يقول الصحيفه حب علي وحب البتول الرسول بكل احاديثه حب علي وحب البتول القيام نتبع الرسول والولايه نسال الله القبول بالولايه نسال الله القبول عنوان عنوان حب البتولة فاطمة عنوان عنوان يالتي فاطمة عبر السنين ما سمعت المصطفى الهادي الامين فاطمة عبر السنين ما سمعت المصطفى الهادي الامين يغضب البار الغضب حم الحسين وابرضاها يرضى رب العالمين وابرضاها يرضى رب العالمين خسران خسران كل من يعادي فاطمة خسران خسران فاطمة علمتنا بالكرامة فاطمة من تفض ضد العصابة علمتنا بالكرامة فاطمة من تفض ضد العصابة هذه ثورتنا تظل مقاومة راية الإسلام تبقى قائمة راية الإسلام تبقى قائمة ثوار ثوار باسم البتولة فاطمة ثوار ثوار صرخة الاحرار ضد قليل الحشر والظلم اللي طلع هاي استمرار صرخة الاحرار ضد قليل الحشر والظلم اللي طلع هاي استمرار تقول يا اهل الغدور ثوره المظلوم لازم تنتصر صرخة الأحرار تبقى للحشار والظلم لأطلق ما يستمر صرخة الأحرار تبقى للحشار والظلم لأطلق ما يستمر والعدالة تقول يا أهل الغدور ثورة المظلوم لازم تنتصر ثورة المظلوم أحرار أحرار وروح الصبر من فاطمة أحرار أحرار وروح الصبر من فاطمة فض... خدام, خدام خدام خدام خدام نبقى الفاطمة رفعنا الكف ندعو سائلينا قد رفعنا الكف ندعو سائلينا فرج لهم عن موعدقلينا فرج فرج لهم عن موعدقلينا يا اله الكون ندعوك حيارا انت القيد عن كل الاسارة يا اله الكون ندفوك حيارة انت فك القيد عن كل الاسارة فقيود الاسر تشتاق انكسارة لما الليل إذا يرجو النهارة ربي فك القيد أرجعهم إلينا فبلهم كلنا صار سجينا فرج اللهم عن فرج فرج اللهم عن مع معدخل شوقنا يروي روايات الفراقي بفصول من دموع الاشتياقي شوقنا يروي رواحات الفراقي في فصول من دموء الاشتياقي فمتى يا ربنا يوم التلاقي فمتى يا ربنا يوم التلاقي نلتقي الأحباب في دمع المعاق من أهالهم دعاء الآملين ذا دعانا يا إله العالمين فرج اللهم عن معتقل فرج فرج اللهم عن معتقل في دعاها أقبلت أم تنادي يا إلهي رد عيني وسنادي ها أقبلت أم تنادي يا إلهي رد عيدي وسنادي قاب عني ولدي فرحا فؤادي قاب عني ولدي فرحا فؤادي رده من طوامير الأعادي رده من طوامير الأعادي دعاء الأم مسموع يقينا فاستجيبه يا ملاذ السائلين فرج فرج اللهم عن معتقل فرج فرج اللهم عن معتقل ويا رجانا نشتكي ليلا عبوسا فسجون البغي كم عادت نفوسا رجانا نشتكي تيلا عبوسا فسجون البغي كم حادت نفوسا إنما الأحرار لا تحني الرؤوسا إنما الأحرار لا تحني الرؤوسا إننا نحن بن الكاظم موسى إننا نحن بن الكاظم سجن موسى القاضم استرجع فينا حتى وصلنا بحق الطاهرين فرج لهم عن معتقلنا فرج لهم عن في الروضه لو برض الباطني ما ندري بقابرها بالروضة لو برض الباقي على راحة على راحة وويلة وويلة آه يا مهدي ما ندري بقابرها بالروضة لو برض الباقي ما نضرب قبرها لو برض الباقي حيدر حيدر صوتًا حيدر حيدر يا علي ما نضرب قبرها لو, لو برض الباقي على الراحة على الراحة هالعون من صف الحطام ملعون من صف الحطاب ملعون من صف الحطاب ملعون من صف الحطاب ملعون من صف الحطاب بسم الله الرحمن الرحيم توجهوا إلى القبلة زي زيارة قصيرة للزهرة عليها السلام الله اللهم صل على محمد وآل محمد